وما عليك أن لا يزكى وأما ما جاءك يسعى وهو لخشى فأنت عنه تلهى كلا إنها تذكره فمن شاء ذكره في سخطه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 ثم أماته فأقبعه ثم إذا شاء شرّه كلا لما يقض ما أمره فاللَّهُ غُرِّد سَمِعَ قَعَمَهُ أَنَّ صَبْنَ الْمَاءِ ثم شقّتُنَا الأرض شَقَّاً فَأَنْبَتْنَا فِيهَا حَبْبَ وَعِنَبَ وَقَبَّ وَزِيْحَنَ وَنَخْلَ وَحَدَائِقَ الْبَرَّ وَفَكِّهَا تَوْ وَأَبْ بَتَّ عَلَكُمْ وَلِأَنْعَامِكُمْ فإذا جاءت الصاخة يوم يفر المرض من أخيه وهمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأنه ضاحكة مستبشرة ووجوه يومئذ عليها ظهرة ترهقها خترة أولا